ولا تجاهروا له بالقول كجره بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغض وَنَاسِ اسْوَاتِهِمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 ஜஹஹூ மே துமதி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 بَبَ اِلَيْكُمُ الْاِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَلَمِنَ اللَّهِ حِيْنٌ وَنِعْمَةٌ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 تَدَفِيء الى امر الله فإِن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ ஓம்சம் மின் வல மிசு அஃபுசும் ஒலே தனு அல் கோபி சலிஸ் முல்பு குபாதல் இமன்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 الله عليم خبير قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم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 مَن يَرْتَابُ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ